بسم الله الرحمن الرحيم أنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنذرنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُودِهِمْ أَوْهَيَاةَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يهدي من هو كاذب كفار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 وَتَخَرَّجَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلُّهُنَّ يَجْرِينَ أَجَلًا مُسَمًّا أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ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 وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَجْرِي وَاجِرَةٌ وَإِذْرَ أَخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وإذا مس الإنسان ظر دع ربه منيبا إليه ثم إذا خوذه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أمددا وجعل لله أمددا ليضل عن سبيله قلت متع بكفرك قليلة إنك من أصحاب النار، أما من هو قالت أنا الليل فاجدوه وقال من يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتنكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واتعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب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 يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطابوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به ثم يخرج به ثُمَّ مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما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 الله لَذَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَلِي مَثَلِي تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَقْشَوُنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ تُونَ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ اذُوقُوا مَا كُنتُمْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْرِهِم فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فأذاقهم الله الخزي في الحياة في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا الناس في هذا القرآن من كلمة للعدل هم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج للعدل يتقون.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 11. لهم ما يشاءون عند ربهم 12. ذلك جزاء المحسنين 13. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون 14. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيذ ذي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 هل هن كاشفات ضرره أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون.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 أم تتخذوا من دون الله شفاعا؟ قل أَوَلَوْكَ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئَ وَلَا يَعْقِلُونَ قل أَوَلَوْكَ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئَ وَلَا يَعْقِلُونَ قل لله الشفاعة جميعا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 أوللهم فأطير السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن النار الذين ما في الأرض جميعهم ومثله معه لفتدو به لفتدو به من ذو العذاب يوم القيامة. وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتفلون وبدلهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فَإِذَا مَثَّلَ الْإِنسَانُ ضَرَّ دَعَاهَا ثُمَّ إِذَا قُوِّلَ لَهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كتبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كتبوا وما هم بمعجزين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 Inna muaheja ja viruzzunu, beġemija, inna huhu huhua, huhua, huhua, huhua, huhua, huhua, huhua, huhua, huhua, huhua, huhua, huhua, huhua, غَلا إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَمْ تَقُولُ النَّفْسُ يَا حسرة عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ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 وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحذنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد الثماوات والأرض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 والثماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في الثماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وديءا بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وَثِيَّقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلَى جَهَنَمْ زُمْرًا حَتَّى إذْ جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَذَنَتُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَذَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ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 وَفِيقَالَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ ذُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَذَنَتُهَا قَدْ خَلَيْتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ سُقراطًا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ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 يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين